الحسنيين والحسينيين وأسولهم وفروعهم وإلى أرواه سائر الأولياء تسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأسولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ في الله وإباد الله الصالحين وأسولهم وفروعهم شيء لله لا لنا ولهم الفاتحة خصوصا إلى روح صاحب هذا المناكب سيدنا الشيخ جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي ومشايخه ومشايخهم وأسولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة وخصوصا إلى حبرتي سيدنا الشيخ محمد أثمان الإسحاكي ومشايخه ومشايخهم وأسولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة وخصوصا إلى روح صاحب السر الوفي والأخلاك النقي والفهم الصافي سيدنا الشيخ أحمد أسراري بن محمد أثمان الإسحاكي ومشايخه ومشايخهم وأهل سلسلته وبيته ومريديه ومتبعيه ومحبيه ومعتكديه وأسولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة ثم إلى أروح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوسعنا واستوسعنا وكل دنا عندك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارك الأرض إلى مهاربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبحرها ومن كوف إلى كوف من لد سيدنا آدم إلى يوم القيامة شيء لله لنا ولهم الفاتحة وخصوصا إلى أرواه من استمعناها هنا بسببهم وكانت الكروة باسمهم بطلونا ذلك من أجلهم Sulthonil Auliyya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidina Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, Sayyidina Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi, Mbah Abdul wa Ummihi Ngronto, Mbah Sirojudin sekalian Ngronto, Mbah sekalian Ngronto, Mbah Garing sekalian Ngronto, Mbah Abdul Khofar Abdul Hufur Ngronto, Mbah sekalian Ngronto, Mbah Munadi sekalian Polaman Habib Muhammad Bafakih sekalian Polaman Kih Haji Hasan Anwar sekalian gubuk Kih Haji Hadi Girikusumo Kih Haji Musleh Meranggin Kih Haji Masruhan Meranggin Kih Haji Arwani Kunduz Kih Haji Lutfil Hakim Meranggin Kih Haji Abdul Hamid Kanjuran Kih Sofanduri Duri sekalian kuaron Bah Sanusi Gondang, Bah Timyati Bengkah Bah Syarkowi Tanggung Harjo Kyai Haji Danuri sekalian Bengkah, Kyai Damanhuri sekalian Ngronto, Kyai Abdullah sekalian Ngronto, Kyai Haji Samsuri Brembang, Kyai Haji Sirotanggung Harenjo, Kyai Haji Munsarif Tegowanu, Kyai Haji Zainur Intokowanu, Kyai Idris Putat Nganten, Kyai Ndofir Gondong, Kyai Haji Zuhri Son Haji Jekatron, Kyai Amin Pilang Wetan, Kyai Haji Ma'ruf Brembes, Kusairi Brembes, Kyai Nasohan Tamban, Kyai Usman Gawang, Kyai Haji Kyai Haji Mahfud Paisan, Kyai Haji Busro Paisan, Kyai Haji Nahrowi Ali Ginggang, Kyai Nahrowi Hasim Ginggang, Kyai Haji Muntaha Ginggang, Kyai Mas'huri Ginggang, Kyai Mudrik Jegetro, Kyai Haji Asrafi Ginggang, Kyai Nur Gumbug, Haji Gubuk, Kyai Halim Gubuk, Kyai Haji Muhdor Gubuk, Kyai Fahrurrazi bin Mahfudon Gubuk, Kyai Haji Masturi Ngronto, Habib Husan Ngronto, Abu Hatim Ngronto Syahid Gubuk, Bapak Anwar Gubuk Kyai Parthi Tamban, Kyai Zainuri Ngambak Rejo, Kyai Ali Munawar bin Mashhuri, Kyai Haji Rondi di Jepetro, Kyai Suyuti Tireb, Kyai Harun Rosid ningin Harjo, Kyai Haji Ahmad Khalil Tungu, sedaya imam khususi, sedaya pengurus Al-Khithmah sampun wafat sak Kabupaten Gorombokan. Wa ila habrati amatikal fakirah ibun yai mahsunah binti khozin wa ina khabrati babaki haji mashruhan ahmad hilang wa usulihim wa furu'ihim annalloha yataqabbalu minhum wa yahsahuum birahmah wal mahfirah wa ya'ummuhum birridwani wal karamah wa yu'li fil jannatin na'imah Ainda hadratihil 'aliyah wa ma'an ma'annabiyyin wasiddiqin washuhada'i wassolihin wa ila habburati ashhabi hadhil dewi anjani siti khurain hajja fatimah mugi-mugi sehat wa ala niyati siddiqi wal amali wal ma'mul bi rasul sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam شيء لله لنا وله مولفاتها استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah Ya sami'u, ya basir Ya sami'u, ya basir Yeah. Ya Hafiz ya nasi يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوة برحمتك أستغيث يا Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim ya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 إِلَى اللَّهِ الْعَزِيزِ الْرَّحِيمِ لِتُطِيرَكُمْ مَا أُطِيرَ أَنفُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَكُذَّحَ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ مَغْنَانَ فَهِيَ إِلَى اللَّهِ صَانِفُهُمْ مَا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون عليكم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من انتبأ الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء عصيناه في إمام مبين وضرب لهم مسلا أصحاب القرية إذ جاء أهل ورسلون إذا أرسلنا إليهم السنين فكذبوهما فعززنا بسالس فقالوا إنا قالوا ما أنتم إلا بشر مصرنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تنذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لفرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإلا دمدهنا رجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائلكم أكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مصفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا البرسلين من لا يسألكم أجرا وهم مهددون ومالينا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون وإن تخذني عن دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لله ده لأني شفاعدهم إني إذا لفي ظلا مبين إني آمَنْت برَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ كِي نَدْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لِيتَكُمْ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِ مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلَ عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنَ السَّمَايَ وَمَا كُنَّا مُزِينِينَ إن كانت إلا صيحة واخدة فإذا هم خامدون يا حصرة على الإباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يسنسعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لأنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيانا يا إنا هم أخرجنا منها حبا فمن هو يأكلون فيها جنات من خيل وأعلاف وفجرنا فيها من الأيوون. ليكنوا من سمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خنق الأزواج كلها مما تنبد الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون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 لن الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل وفي فلك يسبحون وآية لهم أننا حمرنا دريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نبرقهم فلا صريخ لهم ولا هم إلا رحمة منا وإذا كين لهم انتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لألكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها بعدين وإذا كين لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا على ضئي ومن لو إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنت مصادقين ما ينذنون إلا صيحة واخدة أدأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قَنُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ ضَعُصِرَ بِالْمَرَقَدِنَا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واخذة فإذا هم جميع لدينا مهذرون فاليوم لا تدنون نصي شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل يفاكهون هم وأزواجهم في ذلال للأرائق متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يمتعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلنا كثيرا هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تنفرون اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ودشد أرجلهم بما كانوا يغسبون ولو نشاء وَنُطْمِسُ عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَمْقُصُوا السَّرَابَ فَإِنَّهُمْ يَبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ عَفَا لَا يَنقُلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حيا وَيَحِينَ يَقُولُونَ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ خُنقُنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِنَ صَيْدِينَا أَن آمان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 أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَصَلَّىٰ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إلى حضرات النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهله بيته اجمعين سؤل الله لنا ولهم الفاتحه ثم إلى أروه مسيخ القدرية ونقصة بندية وجامل أهل الطرق وإلى أروه ساداتنا وخابائبنا الحسنين والخسينين وعلياء الكون عجمائين وإلى أروه مسيخنا ومسيخهم وأولام عينا وعباد الله الصالحين شيء لله لنا ولهم الفاتحة خصوصاً إلى روح القدب الرمبان والحيكال الصمتان والغوص النوراني سيدنا شيح عبد الكود الجيلان ومسيخه وأزواجه وذرياته وعلي بيته وعجمعين وإلى روح سيدنا الشيخ جعفر بن حسن بن عبد الكريم برجنجي وإلى روح صاحب هذه الوادي فضل عليا والمعاتل صني سيدنا الشيخ محمد أسلم علي شاعين وسيدنا الشيخ أحمد أسراري علي شاعين وإلى أروه أباينا وأُمّا هادنا وجمي المسلمين والمسلمات والمُؤمنين والمُؤمنات اللهم يا إيمنهم بالأمّات في جميع الجهاد وإلى صاحب هذه الحاجة وهلي بهده وأوانه وعج معين وأوصلهم وفروهم أن لا نياد الصديق والقبول بخصوص العمل والمعامل بجه وشفع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وببركة الجلاني والبرجانج والإسحاق شهود الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إجامل الشريعة وخلص الدين وحلاجنا رسالتي ببين الأخوان كويدوا بكمات الأوسام المواتدين وخص ما شاء من الدعي شا من, من التي برقي لا وجه المعارف لحقائق وفهد عليهم من بحور ماي بل يدرى درف اللطائف شان براقا فاسمحوا أن تلمدوا قلتي لنعزى العند ساليك نبينا اللي طالنا من ا سمر الرشيد عن الصراط المستقيم وان الله علي علي ذاك الصناد ودلني ووفنا لنداين ذهمل جديد ان سارين ولك دي بش مشان يا في حن سنال ما أغبرتنا ناكبهم عن اسم إسماعيل مائيا ودنيتاهم فضائل فكانت من النهود إلى الله داعيا أما بعدا فيقول مفين يا قولوا مفن فنلغريم المنج يا ربنا سنن فنلغريم مرسغي دينهم كان ثم من حال قلنا برعاني وناس سمدانس سلطان الاولياء عارفين وَيَمَنُ لَمَا سَالِكِينَ النَّهَيِلِ نَبِ مَحْنَقِ قَدِ الْعَارِفِينَ الشَّنِف وَنَصَبَ النَّدْرِ فِي النَّاسِ مِنَ النَّاسِ مِنَ الْمَقَامِ الْعَلَى وَالنَّادِ رَاحِمِ شَيْخِ مَدِ الْأَقَانِرِ لِلَّذِينَ يَرْضِي اللَّهُ عَنْ الْفَاتِحَا <مؤس> بلو الله تعالى بنا سلق والحبي جلد القرم المالي وعندنا ضمد من الفرائد عملي وقولي لتنشرنا بدر رئيسا الحادرين عند عمل الهم وحولي إن خمد من كلام بدر ما مطريق ومن لو في حمد شيخ يقيلة مقامة محمد وثيق كان شيخ من الوهد شعراني الذي لاحل الفلاة والسرد تمشى سنيت من التاج الأرواح رهبتها في نشحان الكملا بس مرق من الخيارة والسؤال اللي شي مرحمات المرقات اللي زاروا إذ بدك يمط فوام السماء للنيا وتنهل مردرا تلا كنيس سعى من فيومات الليل ففصلت وابسأت من الألم طرطيا وطلب الإمداد من أسراني فلجر من ذكى لا جر نعده بروي في خماري وسميتُ بالجني الثاني في ذكر وذب مناكِ من القمر عباني سيد الشخاد القارين الجناني رضي الله وعم الفاتح فقوم ونشق الجامع من الناس في المقامه العلي الشريفه ولم دمر انسخه وتمكنت من الاحل المنيف والكمال لا شامخه القمبان بني والنور سنى المراني والنيل غن صمداني الله سناني والله أبو محمد العبد العقاة للإجلال يا رضي الله عنه ابن أبي سلمة ابن سليم كي دوسد وكنا جانجات ابن عبد الله ابن حزين ابن محمد ابن دوود ابن موسى عبد الله ابن موسى ابن عبد الله ابن ابن عثمان المنفل بن الحسن السبيل ابن يال ابن بيطابر ومن فاد ما زراء البنتو بمدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول نسم قانعين شمس نحا نورها ومن فلق الصماح مودا نسم الله في وجه آدم لما تمرح الملاغة السماء سجودا نسموا كتاب الله أفا وجتا في مدحي مودا يروم جحودا أمن نشر رفحات تن ين علي ومن بنا بالنصرال التي اوضتن دي بسم الله الرحمن الرحيم ولد رضي الله أنه بجيلان ويبلاد مدفع قدم ورائط برستان في سنة سبعين وأربعمئة وكان في دفورية يمدلع من الرضاة في نهاية الرضاة إناية من الله تعالى ولما تعر وسار إلى طلب الله وقصده لمفضال عليم ومن تيده إلى الفضان فكان أسرأ من خضأ الظليم وذا فوق أبي أبي الوفار بن أكروا بالخمطى بالك الذاني محفوظ أخمد الجليل وبالغسين محمد بن القاضي أبي أعلى وغيرهم مماتنا السلدي أرئيس الألوم وتجلى وقرأ الأدب على بزكريا يحيى بن ولي تبريسي وخطفا أي برباس وخطئ المطر ودعني الآرف بالله أي الشيخ ياب الله خير محمد ابن مسلم الدامس ولم يسند الرقاد إلى في صعيد المبارك ليرقى بالشريف الصوفية وتأتى بآداب الرفيعة ولم يزل ملخوضا من عرائت الربانية عرجاء في مارج الكمال دمهم دل أبيا خذ النفس وبلجده مشميرا أساعد الإيجيت نبيا ما في الصالح أنتا أن لو مقدهم سوء حين سندا وسائرا فيه سهراء الإراك وخراباته لا يعرف الناس ولا يعرفونه ويعدونه أن عمري يسرفونه وقال سافي بنا يد أمر الأخار فَلَا تَرَاهُ لَكُلِّ إِلَّا رُكْبَاهُ وَكَفَارُهُ مِنْ الْكِفَارِ وَكَانَ لِبَاسُهُ جُبَانًا صُفِيًّا وَأَنَا رَأَسي خَرِجَتْ مِنْ شَيْأْفِي فِي الشَّاقِ وَالْرَّائِعِ لِعَدْمِ وِجْدَتِهِ لَأَلِيمٍ فِي فِيهِ وَيَقْطَعُ ثَمَرَ الْأَشْيَارِ وَقُمَّةَ الْبَقْلِ تُرْمَى وَرُقَّةُ خَشِيشٍ يَشْرِبُ إِنَّهُ وَلَا يَ ولا اشربوا الماء وبقي منتدا لم يأكل فيها طعاما فلقيه إنسان فاعته سوة ذا الإكراما فأخذه بعديا خمزا سبيدا وخبيصا وتلسى يوقل ويدا من قد مقدوب فيها إِنَّمَا جُنَدْ شَوَاطِ إِذْ عَفَاهِ بِنْ يَسْتَعِينُ بِأَرَبَاءَتْ وَأَمَّا لَقِيَا فَمَلَامُ شَوَاطُ فَدْرَكَ لَكَلْمَ أَخْذًا مِنْدِينَ وَتَرَكَ مَا كَانَ فِيهِ وَدَوَجَ فِي الْكُبْدِ وَصَلَّا رَقْوَتَيْنِ مَنْصَرَفْ وَفَيْمَ أَنَّهُ مَحْفُوظٌ وَمُؤْتَلًا ب اللهم ناشر نفحات الرضوان عليه وأبدنا بالأسرار التي أغتعتها لديه بسم الله الرحمن الرحيم ورفق القدر على نبيناه عليه الصلاة والسلام, والسلام أولد بني العراق ولم يقل شيخ يارفاض أن تعني القدير أن يقلف والمقنبل سبب الفراغ فقال له القدير أقعد هنا فجعل في المكان الذي أشار بالقعد في ذلك يهديه في كل سنة مرة ويأكل له لا تغوح مكانك حتى آدية ونام مرة في إيوان قصر من المدائن في ليلة ماردة وحد الموضة بين الشهد واغتزل ثم نام وحد الموضة بين الشهد واغتزل ووقع له ذلك في ذلك الليلة أربعين مرة هم فَأَنِ الْإِيوَانُ خُفَّ مِنَ النَّوْمِ وَحَفِظَتِ النَّعْمَةُ الطَّهَارَةَ وَكَانَ قَوْلُهُمْ أَعْدَزَ نَوَمُهُمْ صَلَّى رُبْعَيْنِ ولا يدوس ولا تصيوك ولا ميجر إجليا ندبه حد ضربه من الله الحال وأناوان لصو لي وبدره أنوار الجمال فخرج على وجهه الوجيه لا يعي غير ما وفي ويذ دور بنغني جنون عندهم من المراستان مرثا لا انشر امر وضل ذي علما وعمرا وذنا ومعرفه دور يا سد وبولا وبرسين وصلوا ذكر مسير الشمس وفي أن نجد معنهم أدفقهم من علماء بقدادا وجمع كل واحد منهم عدة مسائل وجاءوا إليه ليمدحلوا فَلَمَّا سَجَّرُوا ذُو الْجَلْشِ وَمَرَّتْ مِنْ صَدْرِهِ بَارِقَةً مِنْ النُّورِ فَمَرَّتْنَا الصُّدُورِ مَا دِفَعِيهِ وَفَمَعَتْ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَبِهِ طُوَّ وَطَرَبُوا صَاحُوا سَيَعْتَوُوا أَحَدًا وَمَنْ سَجَّرُوا ذُو الْجَلْشِ ثم صيد الشيء والكرس وجبع جميع مسائلهم فأضلقوا بفضله وخضعوا له من ذلك الوقت وكذا رضي الله أنه في سلسة عشر علما التمسير والعديث والخلاف والرصول والنحو والقراض وغير ذلك قدنيون ديوان دم ابن الامام الشويعي والامام محمد بن عماد رضي الله عنهما وكانوا لما العير يدع عنك ابون من فتوى ويظنون ضمان من الضر فلي مرنتس وان نعزز العلماء ام جوابي سُرُدُ رُدُرٌ حَمَمَ بِطَلَغِ زَلْزَلَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ وَدَّانَا أَيُّ بَنِي دَيْنٍ وَرُدُّ مِيَادُونَ الْخَنَا إِلْجْمَعُ عَيْنٌ فِي دَانِقِ الْقَضْبِ مَا خَنَاسُ فَقَالُونَ يَا وَلُونَ وَلَا الظُّون غِنَى سُو أَيَتى مَنْ كَدَرِ المَقْرُومَ وَيَغْنَى الْمَوْطُوفُ لَهُ فَيَضُبُّ إصْبَعًا وَاحِدًا وَتَنْحَلُّ يَمِينُ فِرِ اللَّيْلِ الرَّدِيَّا نَغْوَانَ أَلَا هُم مَنْ شَرَنَ وأمننا بالأسرار التي أودعتها لديك بسم الله الرحمن الرحيم وكان يلبس لباسا الألماء ويتطينس ويركب البغرة وترفع لغاشيا وَإِذَا نَكَلَ مَجْلِسُهُمْ كُرْسِيٌّ عَالٍ وَكَانَ فِيهِ كَلِمَةٌ سُرْعَةٌ وَجَهْرٌ وَرُبَّمَا خَطَفَ النَّبَأُ عَلَى رُؤُوسِ الشُّهَدَاءِ ثُمَّ يُرْجَلُ الكُرْسِيُّ وَكَانَ كُلُّهُ مَعْمُورًا بِطَاعَةٍ قَالَ خَاتِبُ الشَّيْخِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْفَضَّاحِ الْحَرَمِيُّ قَدَّامُ الشَّيْخِ عَبْدِ الْمُقَادِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الفاتحة مدة أربعة سنين وكان يسني سبحان ودو إنشاء هذه المدة كلها وكان إذا أحد سجده في وقته ودو أهوا صلا ركعتين وَكَانَ لَهُ سَنَا لَيْلًا وَدَخَلَ قُرْمَتَهُ فَلَا يُمْكِنُ أَحَدًا أَنْ يَدْخُلَهَا مَا أَهْوَى وَلَا يَفْطَحُهَا وَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِلَّا إِذَا طَلُوعَ الْفَجْرِ وَلَقَدْ تَرَخَّلَ خَلِيفَةً مِرَارًا بِاللَّيْلِ يَخْسِدُ لِجِدِّ مَا عَبِي فَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَالِكَ وَكَانَ ابْنُ عَبْدِ الْقَاهِ بِتُنَايْنَةَ دَمًا فَرَأَى يَدُهُ يُصَلِّي أَوْنَ اللَيْلِ يَسِيرًا سُمِّيَ كُلُّهُ تَّالَى إِلَى أَيَّامٍ يَسْتُنُوَصُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّيْلِ سُمِّيَ كُلُّهُ الْمُحِيطُ رَبُّ الشَّهِيدِ الْحَسِيبِ رَفَعَنُ لَغَلَقُ لَغَانِ كُلَّ بَرِّ الْمَسْوِيِّ رُدِّ الصَّبْرِ الْفَاضِعِ ويرتغفئ فِي الهواء إِلَى أن يغيب عن بصري ثم يصلق قائما ولا قد مهيت القرآن إلى أن يدب صلصاني وقال يتين سجدا جدا ثم يجلس متوجها مراكبا إلى طنوء الفجر ثم يخذ بالابدهان والدعاء والتذنور ويغشيه نور إن كانت يخطف بالبصري إلى قال كُنْتُ أَصْبَحُ وَمَا كُنْتُ أَمْسَى وَلَمَّا يَغْشُهُ سَنَامٌ عَلَيْكُمْ, عليكم وَمَا يَرُدُّ سَلَامًا إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ نَصْلَادِ الْفَجْرِ وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ لَا يَمُنُّ عَلَيْنِي فَانْكِرِنْ أَيُّ دَأَ وَيَدُ صُنْدَ لِرَشَادِ النَّاسِ إِلَّا أَنَّ طُهُوُ اللَّهِ الْمَلَأَنَا وَسِيَاسَةُ الْمُلُوكِ حِكْمَةُ قال من فيل مرضا شخص إذا إن أنه يرى الله تعالى بأين يرعسي فقال له أحكم ما يقولون أنك فقال نعم قال فازجنه واندهره وآده ألا أن لا يؤود إلى ذكر ذلك صُنَّدَ وَدَّ الشَّيْخُ الْحَاضِرُ نَزَالِنَ أَوْ أَمْوَحٌ كُنْ هَذَا أَمْ وَبَطِلٌ فَقَالُوا وَمُحِقُّ فِي قَوْلِهِمْ دَبَصَ عَلَيْ وَذَلِكَ أَنَّهُ شَهِدَ بِبَصِيرَتِهِ نُورَ الْجَمَالِ صُنَّخَرِقُ مِنْ مَصِينَةِ مَفْدٍ فَرَأَى بَصِيرَةً وَإِشَاعَةً مُنْتَسِمَ بِنُورِ سُونْدِي وَأَنَّ أَنَّ بَصَرَ الْقُرْآنِ شَهِدَهُ بَصِيرَتُهُ وَ إنما رأى نور بصره قده ولا يدري فاضطرب العلماء وصوفية من سماء ذلك القلال وديش قال وذكر أنه يرى له مرة من المرة نور نظيم ونضى به اللفق وبدله في ذلك النور صورا فنادتني يا عبد القادر رضي الله عن الفاتحة أنا ربك وقدمتنك محرمان فقل تعاض بالله من الشيطان الرجم يخسئها لعين قال فإذا بذنك النور ظلام وصورة دخان سنة الصلخ يا عبد القادر رضي الله عن الفاتحة نجود مني بإلمك بحب ربك وفيهك في حكم من منازلك ولقد أطللت بمثل هذه الواجد سبعين من أهل الطريق فقلت لرب الغد والمله فكين للشيخ بما رأس أنه شيطان فقل ميقون يا بحث لك المحرمان فعلمت الله تعالى لا يعبر بالفشاء اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمندنا بالأسرار التي أودعدها لدي بسم الله الرحمن الرحيم وكان رضي الله عنه لا يعظم الاغنياء او راكم حد من الامراء ولا اركان الدوله وكان كثير الخلافه قد قصد انه هو جنس بين خلو خلو ثم يخرج عن الخليفه دبانه وسونه ازاد للطريق الفقرا فبباب وزير ولا أَلِيَ أَكُمْ لِلخَلِيفَةِ مَا مَكَفَّفَ بِبَابِ وَازِيرِهُ وَلَا سُلْقَانِ وَلَا أُكْبِلَهَا دِيَّتَ مِنَ الْخَلِيفَةِ قَطْ انت عذاب ولا عدم قبوليات اذا فان كن له شيخ ورسل ما مدلت وحضر ما فحضر الخليفه لدى الشيخ وما هو شيء من انطفاء وإلى قل دف دمشق دموي طيحه فقال للخليفه كيفه على عدم من هذا وكل معصوب بدماء الناس فاستغفر الخليفة وعتب على يديه وكان يأتيه فيكف بين الشيك أحد نسوا سهبه إلى أمان وكان رادي الله عنه معجل دي قدري ومدسيتي وعلو ذكر عذب الفقراء ويجلس مبيلهم سيابهم وكان يقول الفكر صبر أو ظلم من الأغني شاكر والفكر الشاكر أو من هما والفكر صبر شاكر وظل من القول وما أحب البلاء وأتنى ذدبي إلا من عرف المبني وَكَانَ يَقُولُ انْتَبِعُونَا تَبَدَّدُوا وَعِطْئُونَا تَمْرُكُوا وَاصْبِرُوا وَنَا تَزَؤُوا وَتَدِرُّونَ فَرَجًا وَلَا تَيْأَسُوا وَجْدَعُوا عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَتَفَرَّقُوا وَتَطَهَّرُوا بِتَوْبَةٍ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَنَا تَنَطَّقُوا عَنْ بِمَا لَمْ نَكُنْ لَا تَبْرَحُوا وكان يقول لا تغتل جلب النعماء ولا تفعل فَإِنَّ فإن النعماء واسل ذلك بالكسبة تجلبتها أملا والبلوى حالت بك وإن كرهتها فصل من الله فلك يفعل فإن جاءت كان عمل فاستني بذلك وإن شجر وإن جاءت كان بنا فاستني بسبن الموافقة وإن كنت على من ذلك فرض ونذرة وعلموا أن البرية تلمذة المؤمنين تهلك وإدنا ما تدلها تخبر وكان يقول لا يسهل مجالسة الحق تعالى إلا المطهرون مرز زلان ولا يفتو إلا لمن خلاع للتعاوي والهوى سان ولما كان الوروان سيادة دوره ابتله موان تعالى بالأمران كفارة وطهورا ليسلحوا لمجالسة وقرب شعروا بتلك المعشورا وكان يقول إياك ما يطهبوا أحدا ذكره إلى على الكتاب وسنة كي لا تحبه بالهوى وتبروذه بالهوى اللهم شرنا فعذِر القوان عليك ومن تنا بالأسرار التي أودعتها لديه بسم الله الرحمن الرحيم وكان رضي الله عنه لا يجلس الضباب على ثابه ورسدا له من يديه صلى الله عليه وسلم فكيل له في ذلك فقال يشيء من الضباب يدول سأيدي بيجبس الدنيا وعن سنة آخرة ومن كرامته أنه جلس مرد يدوضع فقدر عليه الصفور فرفع رسه فخر الصفور ميتا فغسل الضباب ثم تصدق به عن الوسور وقال إن اسمه فهو كفارته ومن كرامته ظن دمرة تدول دي والد شيكه إلا أصابد الشيك أبد القادر رضي الله عن الفاتحة ودو سلكه فأمره بالمجاهدة لمسلوك دريق سلاف فراض يوم النقيل وكل قوي الشعير ودخلت الأشيق ووجدت بين يديه أذم دجاجة ملعوقة فسألت هو للمعنى في ذلك فوضع أشيق يده للعظام وقال لها كومي بذل الله تعالى الذي يحين أبوه ويرميم وقام دد لا إِنا إِلا اللَّهُ وَمَحْمَدٌ رَسُولُ اللَّهِ الشَّاهِقُ عَمْدِ الْعَادِرِ لِلَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْفَاتِقَةِ فَقَالَ لَهَا إِذَا صَارَ بَنُوَكِهَا بَدَأْ فَلْيَكُلْ مَا شَاءَ ومن قرمتي أظن الله مر بمسلسي قد أتوقيها من الشديد ريه وشعصا في السياقها لغاضرين فقال يريق فدن الساق وقد يغدئ وقد عدرس فنزل عن الكرس وأخذها في يده وأمر الأقر عليها وقال بسم الله الرحمن الرحيم فحيط ضارت سوية بإذن الله تعالى والناس يشاهدون ذلك ومن قرمتي أن عمر اسمنا رفيع ومحمد ابن الحاق الغريبي رحمه الله تعالى قال قال كنا بين يدي الشيخ من رصدي وملها دي سالسة سفر سنة خمس وخمسين وخمس مياه فضوه الشيخ على وصلى ركتين فَلَمَّا سَلَمَ صُرَخَ صُرَخَةَ نَزِيمَةٍ وَرَمَا بِفَرْنَدِقٍ فَقَبَغِيَ فَلَمَّا يَبْغَ مَا تَمَسَّارِينَ ثُمَّ فَعَلَ فَن يَدَنَ ذَلِكَ بِالأُخْرَى ثُمَّ جَلَسَ فَلَمَّا يَسْرَحَ دُونَ سَائِلِ ثُمَّ قَدِمَ اسْتُوفِيَ نُدُمّي مِنَ ميلاد الْعَجَبِ بَعْدَ 23 يَوْمًا فَقَالُوا إِنَّ مَا عَلَانِ الشَّيْطَنُ أَضْرَفَ فَسَلَنَّا فَقَالَ الْحُضَّابُ مِنْهُمْ فَأَوْطَأْنَا شَيْئًا مِنْ ذَبْحٍ وَثِيابٍ مِنْ غَارِرٍ وَقَصِّ وَالْقَبَّاقَ بِعَيْنِ فَسَلَّنَاهُمْ عَنِ الْمَعْنَى فِي ذلك فقالوا بينما نحن السائرون يوم الحد ثالث سفر إذ خرجت علينا عرب لهم غذبان فانداموا أمولنا ونسلنا على شفير رادي فكلنا لو ذكرنا الشيخ عبد القادر رضي الله عنه أغفا سخام فَنَظَرَنَا لَهُ شَيْئًا مِّنَ سَلِمْنَا فَمَا هُوَ إِلَّا أَذْكَرُنَا وَجَاءَنَا لَهُ شَيْئًا فَظَبَأْنَا صُنُودًا يُعْزِمَتَانِ مِلْءَ الوَادِي وَرَأَيْنَا هُمَا نَائِمَيْنِ فَمَنَامُهُمَا نُجِّيَ أَوْ يُقْذَفُ فِجَارِبِ عِظَامٍ وَقَالَ ادْعُوا إِلَيْنَا وَخُذُوا مَرْضُومًا قَدَمًا فَأَتَيْنَا إِنَّمَا قَدَّمَ يَوْمَئِذٍ دعنا ما قدوا وقالوا لنا إن لهذا الأمر نبأ نديما ومن كرامتي أن أوجع رجل من سير له ما ندوس قد جاء المعزمين فقال أشكو هذا من الدموتي سردي بسبه خانس فإذا صرعك فكل في أزنيا يا خالص عبد القادر رضي الله عن الفات Terima <tang> kasih <-tang -tang -tang> المكيم ببغداد يقول لك لا دع ذلك فذهب الرجل وقام عشرين سنة ثم قد مصر أخبر أنه فعل ما قال شيخ رضي الله عنه ولم يعد السرع إليها إلى الآن وقال بعض الرسايد عزيزي مكسر ببغداد أربعين سنة في حيات شيخ أبد القادر رضي الله عنه الفاتحة ولا يقع فيها صنعنا لأحده فلما أمد وقصر ومن قرمات أصلا لسلزة من الشيخ جيلان أدو إلى زيارته قدس الله سره فلما دخلوا عليه رب ريكم واجنا لقر جهة الكبلة والخادم واقف بين يدي فنضرب أضوه من فضيق المقر عنه بسبب تواجه لقرق بين جهة الكبلة وقيام الخادم بين يدي فوضع الشيخ كتاب من ونظر إلى قد ونظر إلى الإبريق نظرة أخرى فدار وطاف الإبريق وحده إلى القبل ومن قرامات يناب المدفر أسنبنا تميب المغداد أتاجر أين الشيء في غمات بن مسلم من دروة الدباس رحمه الله تعالى في سنة إهدى وقال له يا سيدي قد تهيتني قافلة للشام فيها بضعة تمس بمعدد دينار فقال إن سافرت في هذه سنة كل جد واخد مالك فخرج من ايدي وقومها فوجد في الضريق شيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة وهو الشاب يوميزه فهق له ما قاله الشيخ حمد فقال له السفر تذهب سالما ودرجه غانما والضمان عليها في ذلك فسافر إلى الشاب وعبد عده بألف دينار ودخل يومان إلى سكايته في غلب لقضاء هاجات اليسان دي وضلف دينار على رفه من السكاية وخرج أدركها نسيا ودي لم أزله فولق عليه في منامه كان في قفص لقد خرجت العرب وانتاموها وقد من فيها وتوهده فضربه بخرباته فقد له فانما فسياه ووجد سندم في رقيه خص بالرب وذكر الله وقام مسلما لا في مكان أسعد ورجع إلى بغداد فلما دخلها قال في نفسه إن بدأت بشيخ غمد فهو الأسان والشيخ عبد القادر رضي الله عن الفاتحة فهو الذي يقوم بها فقال له مولى ابي شيخ ما ذا في اسماء رديد الخاطر في سوق سردان فقال له يا ابو المنفر ابدا بعمل القادر الراضي الله ان فترت فإنه محبوب ولقد سأل الله فيك سباشة مرة حتى أجعل ما أقدر عليك من القدر قد ذمناما ومن الفقر إيهانا نسيانا وجاء أغنى شيخ عبد القادر رضي الله عن الفاتحة وقال لقد بدينا وقال لك يا محمد انني سروضك بسبع عشر مره وازدي المعبود لقد وضعنا عليك بسبع عشر سماشه تمرت ننا دم بسبعين مره حتى تمامنا نقول ومكرم ودي ابو الشيخ خالد الهدي والشريف ابو Dosa Allah berserah, fana jadu ia senasib bulbanan fa? Fakadul syifan tiada yang kuat, jadi tuhafin taksi. فلما ذكره له مولاه مقليق وأمتوله فخرج إلى الرجل الملك وعرقه بذلك فقام الرجل وخرج من قواته في تهلز وترفيه وخرج إلى شيخ رضي الله عنه سأله أنهى للرجل فقال إنه ومر في الهواء وقال في نوسه ما في مغداد رجل مسني فسنبته حالا ولول الشيخ ليمارد طولا ومن قرامات بابن الضوضاد المغداد رحمه الله تعالى قال يا ما فاد شاك أبد القادر ربي ودس الله سره ونور ضريحا كنت شكل بيدرق بحاجة وخرج ليلة من دري في سفر سنة ثلاث وخفصين وخفص وخمس مئة فنوالته إبريقا فلم يأخذوا قصد باب المدرسة فأشار إليه فوضاق وخرج وخرس قلق فهو لا قل في نفسي إنه لا يشعر به سمنا ثم, ثم باب المدرسة كذلك ثم ما شغر بعيد فإذا نحن ودد وربُّهُ فَنُخِلَ مَغْنَى الْغَرِيبِ وَيَذَافُ فِي <تصفيق> ظِلِّ جَانِبِ قَوْتٍ فَلَمَّا رَأَى شِطَافَهُ مَنْرُبَ سَلِمَ إِلَيْهِ وَارْتَجَا إِلَى السَّانِيَةِ فَسَمِعَ دَوِينَاً مِنْ أَدَانِ جَلَمَكَ ثم بعد أسنى سكنى ذلك الأنين ثم دخل رجلا إلى ذلك القلجة التي فيها الأنين وخرج يحمل رجلا بأسنك الجانب ودخل شخص أمك صفر ستوين الشارب فوقف بين يدي الشيخ فاخذ عن الأهدب شهادتين وقصر سهو شاربه وألبسه طاقية وسماه محمدا وقال لسيط كدمرت أن يكون هذا بدلاً عن الميت وقالوا سمأ وطعه ثم خرج واتركه وخرص معه ومشينا غير بعيد وإذن نحن إنتبه بغدد فانفتها كأول مرة ثم أنتب باب المدرسة كددك فدقنا دارا ثم في الغد جلس بين يديه قروف من عزنه بدو فقال يا ابن يقرأ ولا عليك فأقصمد عليه أن يبين لي Ma, raih domil mas. فَقَالَ مَلْبَرَدُ فَنَوَن وَأَمَّا صَدَفُهُم لَمَدَالُ النُّجُومِ وَأَمَّا صَاحِبُ الأَنِينِ فَصَابِعُهُمْ دَاءٌ مَرِيضٌ فَلَمَّا هُمَرَتْ لَمْ تَجِدْ أَحَدٌ وَفَانَ وَأَمَّا الَّذِي غَمَلَهُ أَنَاكَيفَ الْعَبَّاسِ الْخَضْرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخَذَهُ لِيَتَوَلَّى وَأَمَّا الَّذِي يَقْضِي عَلَيْهِ الْأَهْدَفُ نَصَانِيُّ مِنْ الْقُسْطَوَدِينِيَّ أَمَرَ يَغْنِي عَنْهُ وَذَنَا نَادِي مَدَوَس وَهُوَ لَا نَمِينُ قُلْ أَبْلَغَ الْحَسَن وأخذ علي الأدى أن لا أحدث بذلك لأحد ما دام حيا وقال إذا من أشياء سر في غياته ونكر شيخ عبد الله الموصل أن الإمام المستجد بالله أبا المدفر يوسف يا أين الشيخ قدس الله سره وسلم عليه وانستوصى وضع من يدي مالا في أشد كياس يهم الأشد من الخندب فرندها الشيخ فاب الخليفة إلا يقبل أولها الشيخ فأخذ شيخ كسين منها في يديه وهما خير لكياس وصنع وعصرهما فسان آدما فقال الشيخ الخليفة أما تستاهي من الله تعالى أغنخذ ذم الناس ودقوا من نيمه فقش الخليفة في الهال قال الشيخ إزد المعبود لولا غرمت تصليه برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركت تمجري لمازله قال عبد الله المذكور والشيد القليف ديده يا أبا فقال يا شيخ أريد شيئا من الكرامات يدبئن كلبي قال وما تريد قال دفاغا من الغيب ولم يكن أمنه بالإراغ فمدى الشيخ يده في الهواء فإذا فيها دفا غدان فنوله إحدهما وكسر الشيخ الذي في يديه فإذا انهي أبع الله دفعه من آراء وتلبسك وقصر الخليفة الأخرى فإذا فيها دوده فقال الله هذه والذي بيديك كما درأ وقال كما أرأ قال الشيخ وياب المظفر هذه لمسا دهاية الثاني بفتوة أسكما درأ وهذه لمسا دهاية المناية فضعبت وقد قدمت قصد دفاعي الذي جاء أبي الشيخ أعوذ برب الطغوى من أن يطغى و أعوذ من أن أُفتن مسارا لله وأنام المرء في ومندنا بمدى اللهم شرنا فهات الرضان عليه وأمندنا بالأسرار التي أوضعتها لديه بسم الله الرحمن الرحيم وكان رضي الله أنه ينكون وهو من بابد حدث من نعمه لقوله تعالى وأما لنعمة ربك بحديث ما مر مسلم على باب مدرسته إلا خفف الله أنه العدام يوم القيامة واخبر الناس سيوسه في قبله فمضى إليه وقال إن هذا زارني مردا ولا بد يرحم الله تعالى فلم نسمى له بعد ذلك الصراف وقال رضي الله عن أدر غزر الحلايا أجردا ولم يكون في زمنه من يأخذ بيدي ولو كنت في زمنه لأخذ بيدي وأنا لكل من أدر مركبه من جمي أصحابي ومريدي ومحبي إلى يوم من القيام، آخذ بيدي كلما أدرى حي أو ميت فإن نور سيمسرج وارمحي منصوب وسي في مذكور وبسي مطور يا حيف لي مريدي والله وفير وقال رضي الله عنه انا نار الله الموقد انا سلال الاهوال انا بحر بنا ساحل انا المحفوظن الملحوظ يا سوامو يا قوام يا اهل الجبريد وانجبانكم يا الاصوامي من ومن سواكم اقبلوا الى امر من امور الله يا رينجان يا ابو ظن يا ابو فهل الهم الى يخذون البحر الذي لا سايلنا يا عزيز أنت واهد في السماء وأنا واهد في الأرض يقال لي بلل وهر والنهر سبعين مرة وأنا اخترتك لنفسي ويقال لي أيضا سبعين مرة ولتصنع على عيني ويزد رمدي ان السوانا والاذكى يردون علي ويقفوا للذي وان نرعيني باللوح المحفوظ مقيم انغوص في بئر علم القديم انا حجه الله عليكم يوم ال انا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه يقولوا يا عبدنا القادر رضي الله عن هل تكلم سبقا قال الشيخ عبد القادر رضي الله عن الفانتحة والله ما أزرمت وعنت أقيل لي يا عبد القادر رضي الله عن الفانتحة بيحكي عليك أن صرّب وما قد حدّا أم قلني بحكي عليك كل وأما نجم درّهدا ندي أسرد سلم عليه وتبين ببا يجري فيها وقد سر وقد للصبو وقد لله وقل مرّت البرسي إذا سألت الله تعالى فاسأله بي وكان رضي الله اسمه راولي ما قرر الحين بعيد أريد لي أن تويلها. أريد السرحي في البدر رب العقام جوهر الصوت به يسرور سري الدماء شديد الغسية كدير الهيبة مجاب الدواء كريم الأخلاق غيب الأعراض أبعد الناس نفشا غربه من الحب شديد البسيد وجب حرم الله عز وجل لا يغضب من سهيه ولا ينصر ما ولا يرد السائل ولو في جين سوبي وكانت التوفيق غرايده والتأكيد معارضة والعلم مهذبة والقرم معيدة والمحاضرة غازة والمعرفة غزاة والخطاب مسيرة والهند السفيرة والأوس نديمة والبس نسيمة والسد جريدة والفدح مضادة والعلم ضيادة والجر الساميرة والمكاسب غيدة غداءة والمشاهدة سفاة و. شريع ضيرا وأصاف اللقيقة سرائرا كتب هدى في الدول موافقة واعتبرني من الحل والقوة ودريكه تتريد دوحيد ودوحيد نفريد والحضر في مقيف اللمونية مشار قائم في مقيف العبلية لا بسيء ولا لسيء وكرد من يدوما سمد دام من كامل الله ابو دو سماء مصاحب نفرقد الى مرافقه الجميل معرض بهكم شريعه فف الله انه رضى الله انه كثير واحواله انهر من سنز الله يرى وكردفوا ودامت علينا بركته في اليوم الحاضر عاش في شهر ربيع ثاني سنديدا وسنت له خمسمئه وامره الى ذي ودفن ببنينا وكبره دهر جزار ويقصد رسائر لقدر رضي الله ونفعنا به أجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم نشرنا بحاد الرضوان علي وأمندنا من الأصرار التي أودعتها لدي وهي سنتها رتنا وتممه تممنا به وقصدناه فنرفي إلى الله تعالى أكفى الإبهال ونتوصل بي وبنتائج أرباب الأسواك والأحوال فنقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إلا نسلك بأنفاس هذا العالف الأكبر وسير الأتهار الوارث المحمدي صحيب الإتلال على البساة الإندي وبسالك على منهج الأنوار والمقترفين بمنهل معارف العذاب الأصخار أنتم تنابتي بأنفاسهم وتتني لنا من سمر راسهم يا أياتها الأرواح المقدسة يا قطب يا قطب يا إمامان يا أوتاة يا أبتاء يا رقباء يا نجباء يا نقباء يا ألالوهيرة يا ألالأخلاك يا ألالسلامة يا للإلم يا للبسط يا للجنان والأطف يا للديفان يا يا ياسحص الأنجام يا للأنفاس يا للغيب منك وشهادة يا للقوات والأزم يا للهيبة والجلال يا للفتح يا للمعاريش الأولى يا للنفس يا للإبتاد يا لسوصلة للجرس يا قتب القاهر يا قتب الرقائق يا قتب الساكد رفرف من ساكد العرش يا لجنب بالله، يا قتب الخشية يا لعين التهتم والزوائد يا ألا البدلاء يا لجاة ستسيا ملمتية يا فقراء يا سوفية يا أبات يا جهات يا رجال الماء يا أفراد يا أمنا يا أفراء يا أحباب يا جناء يا محدثون يا سمراء يا ورصد الظالمين نفسي منكم والمكتشد والسابق بالخيرات أيها الأروح الطائرة من رجال الويب والشهادة كونوا لنا في نتائي الطلبات كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات. كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات. وتيسير المردات وإنهاب العزمات وتأمين الروات وتشري العورات وقضاء تيون وتحقيق الظنون وإزلد الحجوب الغياهب وخسن الأخواتم والأواقب وكشف القروب وغفران الذنوب إيمان الله B 4 إذا أذى بك الأليم فاجعلنا لمن تدين قلبه من دا وينتين لك بامتثال أوامر ومنهياته وجعله نور النسائل إلى عرصد الكيامة وسلما نعجو به إلى در اللهم سهل بي علينا كنبس يا كيدتان من الرحيل وبلغاد الروح من التراك وتجلى ملك موض لقبضها من حجب في الغيوب وكيل من راق والتفت ساق بساق إلى ربك يومئذ المساك وصرت الأعمال كلها إذا في العناك اللهم لا تجل يدا إلى العناك يا كفّم ضرعتليك واعتمت في سلواتها عليك راكعة وسجدا بين يديك ولا تكيد بأنك للجحيم أكدا من سعد سليك وبرجت من منزلها إلى المساجد الطامية في ملديك ولا تسمى ما أنت لتتبه حلوة دلوات كتابك الكريم ولا تتمس بالعماينا من ذلك في ظلم ليالي خوفا من أذابك الأليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شبيء رب الذنوب وعلى آل وشبيء تبايل القلوب وعلى أمتي الذين كشفت لهم كل ما حجوب وعنتهم كل ما حبوب بحب الدنيا فحد السهرية وتعارض المجال شبيء عرف أخبار أخيار زكية المشكية آمين اللهم آمين سبحان ربك رب الإنساد أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أرحم الرائمين You yeah. see, a little, little. little. B. B, B What? Terima yeah. No, oh, gonna make Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah Subhanallah wa bi'andihi Subhanallah al Subhanallah Subhanallah Allah. Subhanallah. Allah. Allah. Allah. Allah. Subhanallah Subhanallah Illadzin Subhanallah Subhanallah Subhanallah Allahu Aladzin سيدنا حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جمعين. صلى حضره من ذكرنا سماه ومصطفى ومصري ما في شيء لله لنا وله الفاتحه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفاس وتقدي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات. وترفعنا بها عندك أعلى الدرجاس وتبلغنا بها أقصى الغياس من جميع الخيرات في الحياة وبعد المماس إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما سلينا وما هلانا وما سلينا وما حمدنا ومن مناكب سلطان الأولياء الشيخ عبد القود الجناني رضي الله عنه إلى حضرة أروحي إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وضرياته وأهل بيته الكرم ثم إلى حضرة أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين والتابعين والأولياء العارفين والعلماء والعاملين والمؤلفين والمصنفين والمخلصين والقرؤ والمفسرين والفقهاء والمحدثين ولأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم في الدين وجميع الملائكة المقربين وإلى خطرة أروح مشايخ القدرية والنقشة بندية وأهل سلسلاتهما خصوصاً لسلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وسيدنا الشيخ عبد القاسم جنيد البرضدي قد صبوا أسرارهم العظيمة ثم إلى أرواحي أولياء تسعة الجاوي الذين بلغوا الإسلام في إندونيسيا ثم إلى قلب أرواحي سلطان الأولياء الشيخ Eh hadratis Syekh Kyai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi wailah hadratis Syekh Kyai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi wailah Syekh Simbah Abdul Rahman Ganjur wa ummihi radha Simbah Sirojuddin sekalian keroro Wahaihirihim min al-lazina zukirat asmau fi hadil kurosa, wa umman ala jamir wahai al-kubur min al-muslimin awal يرفع لهم الدرجات مغفرة عنهم السيئات وذئف لهم الحسنات وادخلهم الجنة مع الأباء إِلَٰهِ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي أَوْ ادْخُلِي الْجَنَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ نَوِّرْ قَبْرَهُ وَمَسْتُرْ عُيُوبَهُ وَتُبْ تَوْبَتَهُمْ وَتَقَبَّلْ أَعْمَالَهُمْ وَمْحُسَيَّةَهِمْ بَسَكِ الْمَوَازِينَهُمْ بَجْوَالِ الْجَنَّةِ مَسْوَاهُمْ وَوَسِيَعَ مَدْخَلُهُمْ وَأَكْرِمُ نُزُلَهُمْ بَغْسِلْهُمْ بِمَا إِبْسَالَجُوَابَرَدْ وَنَقْعِهِمْ مِنَ الْخَدَائِعَ كَمَا يُنَاقِصُ السَّبُولَ أَبْيَادُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُمْ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِمْ وَأَهْلًا وَجَاعَلَ قُبُورَهُمْ رَوْضَةً مِنْ مَرْيَاضِ الْجِنَانِ وَلَا تَجْعَلْ قُبُورَهُمْ خُفَرًا مِنْ خُفَارِ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ بَثٍّ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرور يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر الدعوهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتح صلوا على النبي محمد يا, يا ربي وصلي على محمد يا ربي يصلي على يا ربي وصلي عليه وصلي يا صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلي ولم تزل أمه ترى أنواعه من ظهره وفضله إلى نهاية تمام حفله فلما اشتده ينطلق بيت نرى بالخلاق ودعا الحبيب صلى الله عليه وسلم ساددا شاجرا حامدا كأنه البدر في تمامك قل الله العالم Muhammad sallallahu في الحشر شافعنا محمد من الخلائق vai oh. قال All... يا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليك ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن دولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليك وكاد وهو رب العرش العظيم صدق الله العلوم وعذي صدق رضوه النبي الحبيب الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الأخيرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلِّ وسلم, وسلم على سيدنا محمدٍ في كل وقدٍ وحين وصلِّ وسلم على سيدنا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلَّى الله عليه وسلم جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب الشفاعدة ويرد جيبه من الله رحمةً ورافد والحمد لله رب العالمين اللهم بجعل مدي هذا النبي الكريم وآله والصحب السالكين لمن هدينا بالقوم اجعلنا من اخيار امته واسترنا بين حرمته واحشنا غدا يا الله في زمردي واحشنا غدا يا الله في زمردي واحشنا غدا يا الله في زمردي, زمردي, زمردي واستعمل انس ندنا في مدي ونصرته الى مستمسكنا بضعدي ود وامتنا على سنده وجمعته وامتنا على سنده وجمعته ومتنا يا الله على سنده وجمعته اللهم دخلنا به الجنه فانه اول من يدخلها وانزلنا موفي قصورها فانه اول من ينزلها وارحلنا بي يوم تشهب الخلائق اللهم إنا قد حضرنا وقرأنا مولد نبيك الكريم قافض علينا ببركة نباس العز والتكريم واسمنا بجوله في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصد والنفاء كلنا معين ومصرفا وَبَوَّأْنَاهُ مِنَ الْجَنَّاتِ غُرَفًا وَأَسْقَيْنَاهُ بِجَنَّتَيْنِ عَيْنَيْنِ تَجْرِيَانِ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ وَعِنَبُهَا اللهم إنا ندع صل إليك من نبيك المخدر وآلي العضار وأصحاب الآخر السد الأضر أنكف عن الذنوب الأوزر رحم سنامي جمع خويف والأخضر وجمع بيننا يا و بينه في دار القرار وجمع بيننا و في داد القرار وجمع بيننا و بينه في داد القرار وتقبل منا ما قدمناه من ينسي لعمالنا في الإعلام والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا دماغفردك إنك أنت العاب الغفار الوحي مستدار الكامي الجبار الواحد القهار اللهم لا تدع لنا في مقامتنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيدا إلا سدلدا ولا هما إلا فرجدا ولا مريضا إلا شفيدا ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا محل المشكلات إلا أديدا ولا دين لنا يا قاضي الحاجات ويا كافل المهمات ويا محل المشكلات لا اديدا ولا دين لنا يا قاضي الحاجات ويا كافل المهمات ويا محل المشكلات لا أديده ولا غائبا إلا رددا ولا سائلا إلا أجبدا ولا دفلا يا <Sellt> الله يا رب أو ولدا إلا رب يده ولا, ولا دفلا يا الله يا رب أو ولدا إلا رب يده ولا دفلا يا الله يا رب أو ولدا إلا رب يده ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضي يا رب العالمين إلهي يا كريم اغفر ذنوبانا Yeah. صلي على رسولك كل حين محمدٍ get okay. it para habaib, para alim, para kiai, para imam khususi, para pejabat, bapak ibu, para jamaah yang kami muliakan. Sebelum acara dilanjutkan dengan mau hasanah dan nanti diakhiri dengan lempar buah oleh para habaib, para kiai, dan para pejabat, terlebih dulu kami sampaikan permohonan maaf dari Romoki Haji Munir Abdullah yang mana pada malam hari ini beliau tidak bisa membagi kita atau tidak bisa bersama dengan kita karena beliau ditimbali oleh Morospuh sehingga beliau saat ini berada di kota Probolinggo beliau hanya kirim salam kepada kita semua dengan kalimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan beliau senantiasa berdoa mudah-mudahan hujan yang turun pada malam hari ini merupakan hujan rahmat dan hujan rizki bagi kita semua amin amin ya rabbal alamin kemudian kami juga umumkan bahawa beliau Romo K.H. Menir Abdullah menyelenggarakan Umrah yang insya Allah berangkat besok tanggal 12 Maret. Sekali lagi beliau Romo K.H. Menir Abdullah menyelenggarakan Umrah paket 12 hari. Insya Allah berangkat tanggal 12 Maret tahun 2013. Bagi para jamaah yang menginginkan mengikuti acara umroh tersebut, bisa mendaftar kepada panitia atau saat ini ada di sekretariat. Biaya Rp19.700.000 sudah termasuk biaya paspor. Dan apabila jamaah sudah memiliki paspor, maka biaya tinggal 19.200 rupiah. Kemudian kami umumkan kegiatan majelis dikir yang pertama manakib rutin, maaf manakib istiqomah ahad keempat di masjid agung Demak, InsyaAllah Allah hari. Sabtu malam Ahad tanggal 2 Februari dimulai Baedah Isyak kemudian yang kedua majlis di dalam rangka Polres grobogan berpikir Insyaallah diselenggarakan hari Kamis pagi tanggal 7 Februari 2013 dimulai jam 7 pagi bertempat di lapangan upacara Mapolres GROBOGAN kepada kelompok atau cabang atau ranting yang menghadiri acara tersebut dengan memakai armada truk atau bus 3 per 4 Insya Allah Panitia menyediakan subsidi kepada jamaah yang berasal dari Purwodadi Barat bisa mendaftar kepada saudara Kusno. Masih acara yang sama, majelis dzikir juga diselenggarakan hari Kamis malam Jumat tanggal 7 Februari 2013 dimulai ba'da maghrib atau sorenya sesudah dari Grobogan. Sekali lagi Kamis malam Jumat tanggal 7 Februari dimulai Bakda maghrib bertempat di Masjid Baiturrahim Desa Ngambak Kecamatan Tanggung Harjo Grobogan. Kemudian Hall Akbar Kabupaten Kendal diselenggarakan Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad tanggal 9 Februari bertempat di Masjid Agung Kendal. Informasi selanjutnya bahwa majelis rutin pitulasan di tempat ini untuk bulan depan. Sekali lagi pitulasan untuk bulan depan diliburkan. Sebagai gantinya adalah hall di Krotto ini atau hall di Makom. Simbah Abdurrahman Ganjur Sekali lagi untuk pitulasan bulan depan diliburkan sebagai gantinya adalah khol ngeroto yang Insyaallah diselenggarakan hari Rabu malam Kamis dan Kamis pagi atau tepatnya tanggal 6 dan tanggal 7 Maret untuk mendukung kegiatan khol tersebut kami mohon kepada para jamaah Dimohon khidmahnya Dengan cara Mengirimkan arwah jamaah Atau mengirimkan doa hajat Amplop arwah jamaah atau doa hajat Bisa diambil di meja sekretariat panitia Kemudian yang selanjutnya kami menerima pesan dari Panitia Pembangunan Madrasah bahwa saat ini pembangunan sedang memerlukan biaya oleh karenanya dimohon kepada para jamaah untuk memberikan khidmah secara spontan atau yang lebih dikenal dengan khidmah serban kepada para panitia atau kepada para rekan-rekan pengurus kami mohon untuk bisa menjalankannya sekali lagi kepada para jamaah saat ini Romo K.H. Minir Abdullah sedang melaksanakan kegiatan pembangunan madrasah atau sekolahan yang letaknya ada di selatan atau di timur Makom untuk mendukung kegiatan tersebut dimohon kepada para jamaah khidmahnya dan kepada para rekan-rekan panitia pengurus kami mohon untuk mengedarkan serban secepatnya dan kepada para santri mohon untuk bisa diiringi dengan burdah maulayasan limda iman ke Musta'in Mustaim kami persilahkan Tuhmas Salli ala Sayyidina Muhammad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الابداع من الله وشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكرامة أولياء الله خصوصا سيدي سهيل عبد القادر الجيلاني Wasiat saya Muhammad Bahai al-Naqzabani, wasiat saya Abdul Hassan al-Shadili, wasiat saya Alim Al-Tijani radhiyallahu anhum, dan pahoslah Hadhrat Ruki Simbah Abd Rahman Kanjur, semaillah Hadhrat wa usulih wa furimah, wala Hadhrat Al Sheikh Al Saqil. والحاضر والشيخ محمد اسراري انصحاكم الفاتحه اعوذ بالله من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم انك يا مجيد نعبد وإياك نستعين اشرار الص المستقيم صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعمنا بالهداية والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الشريعة وعلى آله وأصحابه alladzina laluddarjati bil istiqamah amma ba'du hadharal muhtaramin para alim para kiai para habaib wabil khusus panjenenganipun rama KH Haji Munir Abdullah mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal Jamaah Hidmah Setuju dengan hadir Mugi-mugi binayuman Rahmatipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Langgung Rumin Semoga kita Dereakan sesarangan Muji syukur datang Ngerasa dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ganti kita ikrarakan Bilisan Maus hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Atas ridho, sohbat tulungi Allah. Kita setyo ngan saat dahulu menikah taksih sih pinalingan. Pinten-pinten kenek madan, saya kenger dalam Allah subhanahu wa ta'ala kenek kan madan menikah sakit kita kinaiken sesaran. Kami nambah ibadah dan menghersanipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekaligus kita sarang-sarang silatul arham Mugi-mugi kandi niat silatul arham Wonton ingkalu ingkang berkah menikau dan dosa kenuman taring pulau panjang setoyo Bina ringan kejumbaran rizki sekeng Allah Kandi wasilah silatul arham Mungkin-mungkin anda desakan Kulau panjang sedaya Bina Panjang umur Sing Barokah Tambah sepuh pun kita Tambah sakit Genahakan angin pun Ngibadah Allahumman Kepingkali pun Majlis menikah Sakit kawastanan tanan Majlis Tasyakkur Kulau meminjam Panghentikan Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Majlis Maulid Niki Kawas Tanan Majlis Tashakkur Keranten Menopo Keranten Viosan Duhiripun Baginda Rasulillah Muhammad SAW Kulau Panjang Setoyo Sakat Mekaten Bikanto Pitegdah Pitegdah Saking Baginda Rasul Milo Saking Menikah monggo kita sarang-sarang mau selawat pindah kaaturaken baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad subhanallah kula kimutan dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Anas radhiyallahu anqalah idza marartum bi riyadil jannati Farda'aum Nalikanya gue kabeh podo liwat Ono ing pelatarani suaraku Podo liwat pelatarani suaraku Farda'aum Ayo podo gabung Ayo podo bareng-bareng lumpuh Sohabat salimatu datangkan di Nabi Maria Nur Jannah Ya Rasulullah Pelataran suaranya itu apa? Jawaban Ibu Nabi Singkat pada Hilakun Dikri Ya panggonane wong to kelumpuk-kelumpuk Bareng-bareng Ngekeh-ngekeh Dikir Maring Allah Subhanahu Ini katanya dikir Wonton Malik hadis ingang tariwetakan saking an Abi Hurairah, Rosyidillahu anhu, ngimutakan tetengkululan panjang stojo. Ingkan dawai pun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallama. inna lillahi malaikatun yatufuna ala turq Allahiku kaguhan malaikat tugasih yatufun melaku-melaku nang melaku, piro-piro dalan dengan cepit-cepitan keroto dilibati malaikat kan wonten sing dalan jepit-jepitan niki. Karena hmm. Malaikat niki tugasé mlaku-mlaku nang dalan. Ora tapi pake jamak, atturuk. Pirang-pirang dalan. Wono sing metu belingan. Terus menggo dumugi desa ngambak Mau nonton seng modal saking bilang, tuhalan ngidul seng minal gerunjalin. Jalane kan rotok lumayan. Apa males seng saking keradinan. Ya Allah, kiasal ikin sak robongan Mulai metu sokok keradinan ngantos dulu ki poro jadi Dalan sing ngekeh ngekeh wiridan, lu kok dalan sing ngekeh ngekeh wiridan bi? Dwalane mac ceplok, astagfirullahaladzim. Manteng sedikit, innalillahi wa inna lillahi rajiun. Dalan itu saya sangat bih, muzinnya sudah mencengak. Padahal itu cor-coran lembi mawon. Mudah-mudahan yang cepat didandani. Amin Allahumma. Belakum belakun dong dalam lah nopo, gule iyal damisuna, po doluru dhikir malaikat ini ku zikri, wong zikir zikir ini ku didelok malaikat nong disingonoiku. Faidah wajah tu kau manjad guru Nabi Allah, nalikaneh malaikat ku ketemu rombongan nongroto. Dong lumbok nong kini, orang yang nyelpe tu pikir lelomah sebab kudanan. Orang yang rakwad mulai nguntul mulai nongomai. Pulauorot kaget, iki wis barpo durung lengan demi. Kalau tidak wiyi muli nih nali kawat dan genggam, menjang pitulasan rawoi. ya Allah, paling kuat sihat punya Allah datang. Yes, balik, ya sebilak balik gitu tuwah, mahmetu nyawah. Bido nak marotu wah, nak marotuan itu nak mantu ne moro metu hmm. wah. Oh cukup mantu ne moro malah tidak jago, tu marotuahsul rangerting. Niki, faidah wajah tu alat dikir. Abah, faidah wajah tu kauman ya petuk kaum kaum sih pedot dikir tanah jauh. Mukutundang, bung semua ini akan dikitundang. Halumu ilahajaatiku. Hadis niki di peribadakan dengan Imam Termedi, Rasulullah. Napa arti ini? Barang malaikat itu ketemu rombongan wong ahli dikir singkau ini akeh. Subhanallah. Kawan mreneh, halummu hajatiku. hajatmu, hajatmu aturkir ini tak tambah nani. Mula teng mriki sampeyan ana hajat pirang-pirang sing aja lali siji muga-muga kula panjenengan sedaya diparingi tetep iman lan Islam. Amin. Nomor 2 hajat muga-muga kula panjenengan sedaya diparingi ngapura karo Gusti Allah. Amin. Nomor 3 hajat iki kula sami sedaya muga-muga diparingi rezeki akeh sing manfaat lan barokah. Nak rombonganmu sing 66 hajati itu Ya Allah mukuk mukuk lo, dang payur rapi. Oh hajati, ibu ibu sing hajati biasa sing bener. Ya Allah gusti mukuk mukuk lo, dan bujuk lo isah cepat cepat nyaur utang. Langsing utangi mukuk mukuk rapatiku susu jaluk. Penak menenge. Niki kenapa kok? Anggap itu alasan kok ramenekah yang internet ni? Ni kisah wajib nabi. Halumu ilahaja dikum. Kok ramenekah? Takijabai. Lu kok mesti dijawab wanto negeri ini? Kesannya Allah boten. Kalau boten wanto negeri ini kesannya Allah. Leh pribun? Ni punjul jual patang puluh boten. punjul-punjul pujuh saben patang puluh wali siji pirang wae pirang atus wali sing rawuh teng mriki insyaallah hajat kula hajat panjenengan sedaya sing lara ya muga-muga diparingi waras kaya sing ngomong dhewe kula dituntun kalen cari temur asonalon rek awal ya Allah nikmate lara niku ngonten nikmate napa dituntun bib Nah aku gak lara gak dituntun kira-kira. Subhanallah. Wingi kula silaturahim anjang sana, ramah tamah karo kapare sing anyar teng daleme. Atos atos ya. Tuntun alhamdulillah, jek mangan bareng. Ening mangan gak kuwatir gak kliru, smersih jaman akhir ini bareng mesti barang enak dadi enak. Percaya mboten? Wong lara Gula, segoi ke nak, tapi jadi orang enak Kalau kau dah ceritosa sing lucu, Habib Syekh, bah Abdul Tuhseh Morobi, bah Salman Dahlawi, pohbongan, kau lont yang telumangan. Beri kau mulut, beri kau mulut, beri kau singkali sing, niku alon-alon, kau singkau tu ke susu. Terus diparingi mangkok cilik. Biasanya niku apa? Sapkan niku kalau diladeni karen kiye ae sing ngoten niku. Lak mboten sakpo icipi wingi saptak sikurke tenggon kan? sego kula. Bareng kelopangan pangan niku atis jebul-jebul es. Lho <tuh> <tuh> nah, es niku enak dicampur karo sego karo gule tambah ora enak niki. Bib sih niku lak mengguyang. Bib kenapa sampe ndak ngelekke aku lalu Lah Masku Mbah, Mbah takin niku selengane sing aneh-aneh kok ini Nikilah gambaran, mila tengberiki pangganan itu pun nyuwun datang Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sangguruh genggai-genggai radio, wasilah wasilah barang, tengberikilah pangganan itu pun makam wasilah. Jauh syaii indah lahi kodrul bamar tabatun li hijabat itu a, nikusing seni maslah. Dari akhir suici-wici mungkin Gusti Allah Anakodrul ana kaagungan sapa kene iki siji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor loro ne baginda Syekh Abdul Qadir Al Jilani kangge napa li ijabah doa milu napuntung mriki mangga fartaku padha kumpul-kumpul sing anteng niat ikhlas nyunduteng Allah lantaran kalihan junjungan Nabi lan baginda Syekh Abdul Qadir Al Jilani Seng patik lo terang aje sedikit malih. Kenapa ni kita ngetok ke panitia ke untuk maulid? Kau orang mulai mana kip? Padahal aku ngorongi rakana. <tuh> Kenapa? Anggap lagi mulai maulid nabi kita tak nak. Padahal ngorongi spolpolan. Jebul-jebul lha jebul. oh, niki aja karo kanca dhewe rak tak kandhani kitab Nikmatul Kubra lil Alam panjenengane Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu anhu ngendikanaken ing qira Maulid Suno sallallahu alaihi wasallam fil ma'i -ma Kalau klok tertarik niki wau kula liwat mriku sing cedake Suno niku wonten ngenten iki pirang-pirang lah sampean sing diweki wis mbok entekke. Sok neh aja. Mula kok tak irep-irep ning nak terus tak go mleke. Sebab napa? Nalikae Maulid Nabi diwaca teng jero ne banyu. Tahola fi kalbihi alfu barakatin wa alfu rahmatin. Toyo niki to larang niki. Pani pira? Nak ikhna diombi, pisom lepung atini wong sing ngombi sebab barokah syafaat maulidin mau lidin nabi saw. Manjeng nung atini menungso, alfu barokah, alfu rahmah. Barokah Allah rahmat Allah diparingati. Nggak jika imam Abu Bakar Muhammad bin Tohir radhiyallahu an yang nak rahmati Allah tuturun lagi maring wang mu'min ini ku wujudnya Al-Hidayah itu dua ku Allah subhanahu wa ta'ala Allah masalli ala Muhammad Allah masalli ala Muhammad mula nak antar dengan teman lagi bantuk mongga tak wakaraja minhu kata Syekh Fahrutin Ar-Razi Bakal metu nak bareng obengin tenigi obat yang ujarap no po, Alfu Rilin, wahin Latin, coba dah, biso dadakke lantaran bisa ngilangi penyakit unek unek. Wah penyakit unek unek ni aku rakyat tok tapi tungatin. Wah cacing ni dek nak dubur ne, aku ni ingistu wanangi sar pun kian lah dengan on ana mana, mana sing omong kuwi sapa to kuwi kudungan iki ora ngerti nek ati sen aku iki mun iki ana negu negaku iki masane ben niki ya Allah tekan kene ora petuk kakangku lah. ya Allah mun sayawe pelon ngati iki munir awune menang piambeke sai setu di niki Mudah mudahan kau yang diunjuk besok mana? Gue galonnya masalah. Ya. Geng bang bang gan. Galon itu kau nongarap kono. Oh juga tu kau nongarap begini. nyoba zaman Habib Sah, tunggu apa Keterangan saya Fahruddin Ar Rosi ini kalau boh tunggu aljun ini kau buah luar Iki-iki buang-buang atol isi ruang sama di di dia tu ni. Di Enggak apa TVTV sekarang mah? Ditawak nopo, tawak, ngilang aje penyakit unek unek ale. Waillah kenal penyakit nyacat. Nampak nyacat itu pirang-pirang, laumon nih kungir nyacat. Kalau samen setio nanti nyacat yang aje, maju nih lebih. Mas Awah nak cora beri kita maju, nyacat. Pamanah jenis ni wong lanang ni kan maju, wong wedok lupun teriak. Awah buma? Heh, ha -ha, dicopotane wong roro tunggal kabeh. jadi teniku. Mulai ka sawah weteng leleh. Wong wedok wis keselaweti isuk-isuk umbah-umbah nyaboni. Jogan nyetrika. Ngedusi anak. Nggih sego wis mateng wong lanang teka ka pas ka metu ka ndi? Ngisor sawah utawa ka kantor. Ngincipi walosisan godhong-godhong godhong telo. Dinjipi legine ra karuan. Ngono iki lah wong lanang cara model mustaen langsung maido sik nyacat sik iki ki kolak apa duduh ha hmm. sing wedok awake kudu paido sisan gending nyaut nusan la lanang teko-teko garek nyek ayo bar lo sampean garek nyekel hmm. macam-macam niki mudah-mudahan majlis niki tambah berkah amin Tambah manfaat Tunggu kalau panjang sejati pun Kepulakan ke jeneng Allah Terutama di paling tetap iman Islam Amin Ya robbal Rabbana adina fid dunya hasanah Wafil akhirah <tutuhi> hasanah Wakin adaban nar Allah maju'al yaumana hada ya Allah Yauman mubaraka Awalahu solaha Wa awsatahu falaha Wa akhirahu najaha Wa afwan wa'idkan minan nar Wa'afwan wa'idqan minan-nar Ijjalin lahumma ya Allah fihi min kulli hammin faruja Wa min kulli doyikin makhruja Wa min kulli fahisatin sitrah Wa min kulli asrin yusrah Wa min kulli balain afiah Ikfina ya Allah Wa syrif anna ya Allah min fitanid dunya wa'adha bil akhirah Wa lana dunubana Wa liwalidina wa limasyayikhina wa murabbi ruhina wa jasadina wa sahibil ijazah as-sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu Allahumma fil lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu para jemaah Ingkar pun mahu Allah niki wanton penyuburan doa Fatiha datang sederek puluhan jenis doa ingkar membikin untuk ganjaran saking Allah Subhanahu Wa Taala ingkar ongkos tunggal ingkiri menikah ibu Dewi Anjani ingkar kaping kalleh hurin ain ingkar kaping tiki pun hajah Fajima ingkar kaping sekawan Ya Haji Khumaidi. Alama nawala gidur. Al Fatihah. Sakeng kula kirang langkungipun nyunahke pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyiun dateng poro kiai para habaib untuk kersong lempar buah. Ambon mundut piamba, nenggo lemparan mawon. Nenggo lemparan mawon, ampun mundut piamba. Monggo. Sampun, sampun, Mas. Sampun, sampun telah, sampun, sampun, Monggo, sampun. E, untuk selanjutnya mohon kepada para habaib, para kiai, para pejabat, para imam khususi, pengurus jamaah al hidmah, sesepuh ini kami persilahkan untuk ramah ramah bersama, bertempat di dalam romoh yayyici menir Abdullah Sekali lagi, para habaib, para kiai, imam khususi, sesepuh ini para pejabat para pengurus jamaah al-khidmah kami persilahkan untuk ramah tamah bersama bertempat di dalam romoki haji minir Abdullah dan juga kami umumkan bahwa majelis dikir juga insyaallah diselenggarakan hari kamis malam jumat tanggal 14 Februari bertempat di musola sebelah bapak haji wajib atau barat mutiara gubuk monggo kepada para habaib para kiai kami persilahkan pinarak di dalam romo kiai Haji Mnir Abdullah Oh <tuh> masolli ala Sayyidina Muhammad ya ya Kami umumkan bahwa uh, bagi jamaah yang menemukan dompet, sekali lagi jamaah yang menemukan dompet, karena ada jamaah yang kehilangan saat hijrah tadi, mohon yang menemukan untuk bisa dititipkan di sekretariat panitia. Terima kasih.